بوك ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون روتتي في محطة القطار في محطة القطار ملون lähtee seuraava juna Berliiniin? متى يسافر القطار التالي إلى برلين متى يسافر القطار التالي إلى برلين ميلوين لاختي سوراوا متى يسافر القطار التالي إلى باريس متى يسافر القطار التالي إلى باريس ميلوين لاختي سوراوا يونيو لنتوسن متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Monalta junava Warsaw unlahte. في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Monalta junatu Kolma unlahte. في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ مونال تيونا بودابستين لحتى؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ هل واسينه هنا لبون من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد هل yhden lipun paraan من فضلك تذكرة سفر إلى براغ من فضلك تذكرت سفر إلى براغ هل yhden lipun berniin من فضلك تذكرة سفر إلى برن من فضلك. تذكرة سفر إلى برن. متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يصل القطار إلى متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ منelta ينسابو أمستردامين. متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ إذاك من واحد هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي؟ أن أبدل القطار في السفر. ميل تراي تال تيونا من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ أنجيو ناس سنوك مباونيا. هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Haluaisin vain yhden menolipun Brysseliin. Min fadlik, the zahaab fakat ila Bruxel. Min fadlik, the zahaab fakat ila Bruxel. Haluaisin yhden palulipun Kööpenhaminaan. Min fadlik, the zahaab wa'uda ila Köpenhagen. Min fadlik, tevkirat zahaab wa'uda Ila Kopenhagen Miten paljon paikka <ko> nukkuma vaunussa maksaa? Bikem isserir fiarabetin noom Bikem elserir fiarabetin